الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا مفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا علىها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 يعيظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ الْأَنْكَثَنَ تَسْتَقِظُونَ أَيْمَانَكُمْ أَنْكَثَنَ تَسْتَقِظُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَنَ بَيْنَكُمْ أَمْ تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَعٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوُكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ جعلكم يوم القيامة ما كنتم فيه تقترون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحده ولكن يضل من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون